وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّنَا لَنَا لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِنَا عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن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 فيقولون هل نحن ضرّون؟ أَفَبِعذابنا يستعجلون أَفَرَأيتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سَنينا ثُمَّ جَاهَهُمْ مَا كَانوا يُعْدُونَ